Book 2 70 e 1 71 71 Të duash diçka Irada të njëjë Irada të njëjë Çfarë doni ماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ ادوني تلواني فوتبول؟ هل تريدون ان تلعبوا كرة القدم؟ هل تريدون ان تلعبوا كرة قدم؟ ادوني ت فيزيتوني شوكت؟ هل تريدون ان تزوروا اصدقاء؟ هل تريدون انت تزور اصدقاء دوا يريد يريد نوك دوا تفي فون لا اريد ان اتي متاخرا لا اريد ان اتي متاخرا اون نوك دوا تشكوي اتي لا اريد ان اذهب الى هناك لا اريد ان اذهب الى هناك دوا تشkoj ن ستمي اريد ان اذهب الى البيت اريد ان اذهب الى البيت دوا تري ن ستمي اريد ان ابقى في البيت اريد ان ابقى في البيت تو تري فتم اريد ان اكون لوحدي اريد ان اكون لوحدي تي دو تري كتو هل تريد البقاء هنا هل تريد البقاء هنا Do të hash këtu? هل تريد أن تأكل هنا؟ هل تريد أن تأكل هنا؟ أود أن فلاش këtu؟ هل تريد أن تنام هنا؟ هل تريد أن تنام هنا؟ أودني تنسيني نسى؟ هل تريد أن تغادر غداً؟ هل تريد ان تغادر غدا؟ ا دو ت ريني ديري نسر هل تريد ان تبقى حتى غد؟ هل تريد ان تبقى حتى غدا؟ نسر دوني تا باغواني لوغارينه هل تريد ان تدفع الحساب غدا فقط؟ هل تريد ان تدفع الحساب غدا فقط؟ ادوني تشكوني ن ديسكو؟ اتريدون الذهاب الى الديسكو؟ اتريدون الذهاب الى الديسكو؟ ادوني تشكوني ن سينما؟ اتريدون الذهاب الى السينما؟ اتريدون الذهاب الى السينما ادشكوني ن كافيه اتريدون الذهاب الى المقهى اتريدون الذهاب الى المقهى